بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ وادفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإله بالساهرة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 وأغفش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرثاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى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 انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها